الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا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 يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعلوا ولم يصر الأنار رخا لدين فيها, فيها ونعمة أجر العاملين قد خلص من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعنون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا، وينحط الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاؤوا؟ كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن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 وسنجزي الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تاو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا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 أصن الثواب الآخرة والله نحب المحسنين.